أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها 117. ولحم طير مما يشتهون وحور عين 119. اللؤلؤ المكنون أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب لا مقصوة ولا ممنوعة وفرش مرتوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا هربا أترابا 121. لأصحاب اليمين مِنَ من الأولين 123. من الآخرين 124. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لك والين والآخرين لمجمون إلى ميقاى يوم معلوم.